الجامع لاحكام القرآن الاعداد الاذعي مأمون النجار الاخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة السادسة من مسائل الاية التاسعة والعشرين بعد المائتين من سورة البقرة وكان الإمام يتحدث فيها عن طلاق الكناية فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إن الفرق بين طلاق الكناية والطلاق الصريح أن الصريح لا يفتقر الى نيه بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق أما الكناية فتفتقر الى نيه ثم أورد الإمام قول عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا فمن قال البته؟ فقد رمى الغاية القصوى بارك الله فيك يا ولدي وبارك في حفظك وفهمك الآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي سبحان الله المسألة السابعة يا إخواني لم يختلف العلماء في من قال لامرأته قد طلقتك أنه من صريح الطلاق في المدخول بها وغير المدخول بها فمن قال لامرأته أنت طالق فهي واحده إلا أن ينوي أكثر من ذلك فإنه اثنتين أو سلاثا لزمه ما نواه فإن لم ينوي شيئا فهي واحدة تملك الرجعة ولو قال أنت طالق وقال أردت من وثاق لم يقبل قوله ولزمه إلا أن يكون هناك ما يدل على صدقه ومن قال أنت طالق واحدة لا رجعه لي عليك فقوله لا رجعه لي عليك باطل وله الرجعة لقوله واحدة لأن الواحدة لا تكون سلاسا فانه بقوله لا رجعه لي عليك سلاسا فهي ثلاث سلاس عند مالك واختلفوا في من قال لامرأته قد فارقتك أو سرحتك أو أنت خلية، أو بائن، أو حبلك على غاربك، أو أنت علي حرام، أو الحقي بأهلك، أو قد وهبتك لأهلك، أو قد خليت سبيلك، أو لا سبيل لي عليك، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف هو طلاق بائن، وروي عن ابن مسعود قال، إذا قال الرجل لامراته استقل لي بأمرك أو أمرك لك أو الحقي بأهلك فقبلوها فواحدة بائنا وروي عن مالك في من قال لامراته قد فارقتك أو صرحتك أنه من صريح الطلاق كقوله أنت طالق وروي عنه أنه كناية يرجع فيها إلى نية قائلها ويسأل ما أراد من العدد مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها قال ابن المواز وأصح قوليه في التي لم يدخل بها أنها واحدة إلا أن ينوي أكثر وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكم وقال أبو يوسف هي ثلاثه ومثله خلعتك أو لا ملك لي عليك وأما سائر الكنايات فهي ثلاث عند مالك في كل من دخل بها لا ينوى فيها قائلها وينوى في غير المدخول بها فإن حلف وقال أردت واحدة كان خاطبا من الخطاب لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات والتي لم يدخل بها يخليها ويبريها ويبينها الواحده، وقد روى مالك وطائفة من أصحابه وهو قول جماعة من أهل المدينة أنه ينوى في هذه الألفاظ كلها ويلزمه من الطلاق ما نوى وقد روى عنه في البتة خاصة من بين سائر الكنايات أنه لا ينوى فيها لا في المدخول بها ولا في غير المدخول بها وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه له نيته في ذلك كله فإنها ثلاثا فهي ثلاث وإنها واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها وإنها اثنتين فهي واحدة وقال زفر إنها اثنتين فهي اثنتان وقال الشافعي هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقول أردت بمخرج الكلام مني طلاقا فيكون ما نواه فإن وادون الثلاث كان رجعيا ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعيا وقال إسحاق كل كلام يشبه الطلاق فهو ما نوي من الطلاق وقال أبو سور هي تطريقة رجعية ولا يسأل عن نيته وروي عن ابن مسعود أنه كان يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إلاء وهو المحفوظ عنه قاله أبو عبيد وقد ترجم البخاري باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخليه أو ما عنا به الطلاق فهو على نيته وهذا منه إشارة إلى قول الكوفيين والشافعي وإسحاق في قوله أو ما عني به من الطلاق والحجة في ذلك أن كل كلمة تحتمل أن تكون طلاقا أو غير طلاق فلا يجوز أن يلزم بها الطلاق إلا أن يقول المتكلم إنه أراد بها الطلاق فإلزمه ذلك بإقراره ولا يجوز إطال النكاح لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين قال أبو عمر واختلف قول مالك في معنى قول الرجل لامراته اعتدي أو قد خليتك أو حبلك على غاربك فقال مرة لا ينوى فيها وهي ثلاث وقال مرة ينوى فيها كلها في المدخول بها وغير المدخول بها وبه أقول ما ذهب إليه الجمهور وما روي عن مالك أنه ينوى في هذه الألفاظ ويحكم عليه بذلك هو الصحيح لما ذكرناه من الدليل وللحديث الصحيح الذي خرجه أبو داود وابن ماجه والدار قطني وغيرهم عن يزيد بن ركانه أن ركانه بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البته فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن ماجه سمعت أبا الحسن التنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث وقال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت عليك الميتة والدم ولحم الخنزير أراها البتة وإن لم تكن له نية فلا تحل إلا بعد زوج وفي قول الشافعي إن أراد طلاقا فهو طلاق وما أراد من عدد الطلاق وإن لم يرد طلاقا فليس بشيء بعد أن يحلف وقال أبو عمر أصل هذا الباب في كل كناية عن الطلاق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للتي تزوجها حين قالت أعوذ بالله منك قد عذت بمعاذ الحقي أهلك فكان ذلك طلاقا فدل على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية وأنها لا يقضى فيها إلا بما ينوي اللافظ بها وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره والله أعلم وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها إطلاقا وإن قصده القائل وقال مالك كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق حتى بقوله كلي واشربي واقعدي وقومي ولم يتابع مالكا على ذلك إلا أصحابه والآن ننتقل إلى بقية الآية وهو قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف الا يقيم حدود الله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 خطاب للأزواج نهو أن يأخذوا من أزواجهم شيئا على وجه المضاره وهذا هو الخلع الذي لا يصح إلا أن ينفرد الرجل بالضرر وخص بالذكر ما اتى الأزواج نساءهم لأن العرف بين الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها صداقا وجهازا فلذلك خص بالذكر وقد خيل إن قوله تعالى ولا يحل فصل معترض بين قوله تعالى الطلاق مرتان وبين قوله تعالى فإن طلقها المسألة الثانية والجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز وأجمعه على تحضير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال إذا جاء الظلم والنشوز من قبله وخالعت فهو جائز ماض وهو اثم لا يحل له ما صنع ولا يجبر على رد ما أخذه قال ابن المنذر وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله وخلاف الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أجمع عليه عامة أهل العلم من ذلك ولا أحسب الا لو قيل لأحد أجهد نفسك في طلب الخطأ ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق الكتاب بتحريم شيء ثم يقابله مقابل بالخلاف نصا فيقول بل يجوز ذلك ولا يجبر على رد ما أخذ قال الحسن بن بطال وروا ابن القاسم عن مالك مثله، وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله تعالى وخلاف حديث امرأة ثابت وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله وهكذا يا ولدي كما ترى فموضوع الطلاق طويل ومتشعب والإمام القرطبي لديه الكثير فيه فقم الآن إلى شؤونك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 ويتجدد اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن يعيش في رحابه معكم مأمون النجار و محمد مشعل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.